ولقد كان الرجل يقتر به يهادة بين الرجلين يعني مش قادر يمشي مش قادر يقف واحد بيسندهم العلمين وواحد بالتاني بيسندهم على الشمال يهادة بين الرجلين حتى يقام شايف كلمة يقام يوقفوا في الصف من اجل ان يصلي الجماعة انت بانش عايزة صلى الجماعة عليه يعني أقول انا اقول اصل ماشي شغال وخاي في جيجون انا بصلي وما بيفوت نمري لا حبي ما تخافش ام صلي ما ينفعش وانت يا متقومش تسلي وقتها لا انا خايف المسلسل يخلص والفيزير ما ينفعش ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة لكن في اعذار شرعية في اعذار شرعية اخرى تمنعك عن صلاة الجماعة حتى ولو لم تكن اعمى الله والي شرع عن نبي صلى الله عليه وسلم في اعذار شرعية حتى ولو لم تكن اعمى تمنعك من صلاة الجماعة رجل مريض لا يستطيع ان ينزل الى بيت الله صل في البيت مفيش حرج عليك ابدا طيب رجل وضع الطعام هو جعان وقيمة الصلاة في المسجد لا كل كل اذا حضر العشاء مع العشاء فقدموا العشاء على العشاء يا سلام عشان تاكل ما تصليش وانت منشغل ما تصليش مشغول الله يرحم الشيخ كيشنا ساره لنا ولا سمعت منه يقول لك واحد كويس يعني مشروع وستر ما شاء الله عمل له افتتاح وحاج وبعدين قال لها هات السجاده المخطه في الدهرص العصر هياذن اخطف الدهر اربع ركعات قول حطت له السجاده قدام الطبليه يعني بقت الكعبه بتاعته او والسمك محطوط والرز ريحته يعني فحتحه ما شاء الله فوقف بقى ايه ووقف يصلي دخلت قطة يا خابة ربيد قطة مع السمع لمصيبة وطبعا الست بره مشكلة وراجل بصلي يعمل ايه لا بسم الله الرحمن الرعي قال لي تبس تب انت يا خام السلام انت هتعمل فقر موت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انا اللي مليه راجعون قعد بحق واخد ليلة يعني بالله لرمضان ربنا سعيدنا اياكم في الدنيا الاخرة فالشاهد فيه اعذار شرعية رجل مريض ممكن ما ينزلش المسكن الرجل بيأكل والأكل موجود وأقمص لا أكل شيخني يا جدا الله يا رحمة الرحمن هذا الشيخ وأستاذي الشاي الشاي يلحط الطعام يا خوار جميل ديننا جميل والله ما فيه تعقيد ولا فيه عقد ولا فيه تزمت ولا فيه تعمت لا ديننا دين يسر دين وما جعله لكم في الدين من حرش يريد الله بصرح بكم العسر الشاي انا كلت وليه كل شاي الشاي حد... سبحان الله. طيب عذر ثالث مطر شديد جدا مش قادر انزل صلي في البيت جميل طيب ظلام حالك دامس وانا اخشى على نفسي صلي في البيت في, في اجمل من كده في ايصر من كده انما ما فيش عذر شرعي يبقى لها جوز لك النوم سبحان الله النوم لا تفريطة في النوم لا اله الا الله لا تفريطة في النوم ولذلك قال رسول الله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين أذكرها لا ككفارة لهذا أسمعنا تعالى أنكم جمعاً فالحالأعمال